بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد. الصمد. الصمد. الصمد. الصمد. الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الأرض والجبال ورفع السماء بلا عمد وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى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 أن ينزل علينا في هذه الساعة المباركة رحمة من رحماته وأن يقيض لنا ملائكته لتحفنا وأن ينزل السكينة في قلوبنا وأن يذكره أن يذكرنا عنده في ملأ خير من هذا خير من هذا الملأ إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الإخوة وأيتها الأخوات تعالوا بنا لنواصل هذه الرحلة المباركة وهذه المسيرة الطيبة في شرحنا لآيات من كتاب ربنا تبارك وتعالى وفي استخلاص الدروس والعظات والعبر من قصار السور وهذا هو اللقاء الرابع على التوالي من هذه السلسلة المباركة وكان حديثنا في المرة الماضية عن سورة الإخلاص ونحن في هذه الليلة بإذن الله تعالى وعونه وطوله ومدده سنتناول سورة أخرى كريمة ومباركة إنها سورة المسد وهي سورة مكية نزلت قبل الهجرة بمكة المكرمة وتسمى هذه السورة أيضا بسورة اللهب وسورة تبت وسبب نزولها كما هو مشهور عند أهل العلم ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين انتبه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ومن حوله من المؤمنين كانوا إذا نزل القرآن فإنهم يسارعون في تحويل هذا القرآن إلى واقع عملي وإلى منهج حياة كانوا يعيشون للقرآن وبالقرآن فكانوا قد فهموا حقيقة هذا الكتاب العظيم وأنه ما أنزل إلا ليعمل به ويحكم به ويتحاكم إليه ويعتز به ويفتح وتفتح به القلوب وتفتح به البلدان ولتزكى به النفوس ولتربى به الأجيال ولذلك حولوه إلى واقع منظور متحرك نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من صورة الشعراء وأنذر عشيرتك الأقربين فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممتثلا لأمر رب العالمين قام فوقف على جبل الصفا وهي ربوة صغيرة أو ان شئت فقل صخرة صغيرة بمكة شرفها الله بالمسجد الحرام وكان العرب إذا ما أعلن فيهم معلن إعلان هام يقف على هذا الجبل فراح النبي صلى الله عليه وسلم فوقف على جبل الصفى الذي يقف عليه الحجاج والمعتمرون اليوم وقف عليه ثم جعل ينادي على بطون قريش وينادي ويقول بأعلى صوته صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب أو إذا نادى الجبال تهتز يقول جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطبنا على صوته وحمرت عيناه وانتفقت أوداجه أي عروقه ويقول صباحكم ومساكم فقام صلى الله عليه وسلم على هذا الجبل وجعل ينادي بأعلى صوته على جميع بطون قريش ويقول يا بني فهر يا بني عبد مناف يا بني عدي يا بني فلان يا بني فلان وفي لفظ آخر في الصحيح كان يقول يا صباحاه يا صباحاه حتى اجتمع حوله الناس حتى أن الرجل الذي لا يقدر على أن يجيب نداءه صلى الله عليه وسلم ويحظر هذا الإعلان العظيم كان يرسل رسولا ليأتي له بالخبر فاجتمعت حوله بطون قريش تخيل هذا المشهد العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقف على جبل الصفة ليعلن فيهم إعلانا عظيما ليمتثل في بأمر الله تعالى الذي أمره بأن ينذر عشيرته الأقربين لأن هذا هو شأن الداعية أيها الإخوة عليه أن يبدأ بنفسه ثم بذويه فإنه لا يصلح على الداعية أن يدعو نفسه ويدعو الآخرين ثم بعد ذلك ينسى عائلته وعشيرته ابدأ أولا بأبيك وأمك وأخيك وهكذا الأقرب فالأقرب فاجتمعت حوله بطون قريش ومن وكان من بين الذين أتوا واجتمعوا حوله أبو لهب فلما اجتمعوا كلهم وجعلوا ينظرون ويسمعون ينتظرون هذا الإعلان العظيم الذي سيعلنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي أي لو أن خيلا ببطن هذا الوادي أرادت الهجوم عليكم أكنتم مصدقي فقال الجميع على لسان رجل واحد ما جربنا عليك كذبا قط والفضل ما شهدت به الأعداء كان يلقب بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم قالوا ما جربنا عليك كذباً قط فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقام أبو لهب عليه من الله ما يستحق ويقول تباً لك سائر اليوم يا محمد لهذا جمعتنا فنزلت هذه السورة المباركة تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتواعد عدو الله عز وجل وتذكر حاله وخسارته في الدنيا والآخرة وشقاوته عاجلا وآجلا فنزل قوله تعالى تبت يدى أبي لهب وتب إلى آخر السورة هذا هو سبب نزولها أيها الإخوة الكرام أن أبا لهب قال للنبي صلى الله عليه وسلم تب لك سائر اليوم يا محمد أليهذا جمعتنا فنزلت السورة المباركة فمن هو أبو لهب أبو لهب هو عم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم واسمه الحقيقي عبد العزة بن عبد المطلب وكنيته أبو أمية وكني بهذه الكنية لإشراقة وجهه كأن وجهه لهب نار سمي بهذا الاسم وقد ناسبت هذه الكنية مصيره وهو طاغية من الطغاه وعدو من أعداء الإسلام الذي وقف في طريق النبي صلى الله عليه وسلم والذي وقف في طريق الدعوة كحجر عثرة يصد عن سبيل الله بجاهه وماله وسلطانه كان ذا نسب وشرف ومال وكان هذا سببا في رفض الحق والإعراض عن لا إله إلا الله محمد رسول الله مع أنه عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم روى الإمام أحمد في مسنده عن ربيعة بن عباد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق المجاز من أسواق مكة يدعو الناس ويقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح. ورأيت رجلا يسير خلفه رأيت رجلا يسير خلفه وضيء الوجه أحول عليه غديرتان ويقول لا, لا تصدقوه لا تصدقوه فإنه مجنون من بني هاشم هذا ابن أخي هذا مجنون هذا كاهن هذا ساحر هذا كاذب كان هذا الطاغية يحث التراب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم سخر كل ما يملك في سبيل الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى سخر جاهه وسلطانه وماله بل كان آله أجمعون يصدون عن دين الله تبارك وتعالى ويؤذون النبي صلى الله عليه وسلم كان أبناؤه يؤذون رسول الله ومنهم عكرمة ابنه رضي الله عنها الذي من الله عليه بالإسلام بعد ذلك فسبحان الذي يخرج الحي من الميت والميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون وكذلك كانت مرأته تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم عرض ابن من أبناء أبي لهف النبي صلى الله عليه وسلم يوما في الطريق فتفل في وجه الحبيب المصطفى في وجه أشرف الوجوه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رواه الأصبهاني في الدلائل والبيهقي في السنن وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقد حسن إسناده كثير من المحدثين فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اللهم سلط عليه كلبا من كلابك اسمعوا إلى هذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج هذا الابن لأبي في سفر مع أصحابه إلى الشام ولما عرسوا بالليل أي نزلوا بالليل ليستريحوا في مكان جاء هذا الخبيث المأفون يبحث له عن مكان لينام وسط القافلة فقالوا ما لك تخاف تخشى وهو الذي كان معروفا بالشجاعة والإقدام قال إني أخشى أن يأكلني أو أن يعضني كلب ولما أسدل الليل ظلامه وهدأت الجفون وانطبقت العيون وغارت النجوم ولم يبق إلا الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم أرسل الله جل وعلا سبعا أسدا فأقبل على القوم وهم نائمون فجعل يشمهم ويتحسسهم فاستفاقوا مذعورين لرؤية الأسد إنه أسد وما أدراكم ما الأسد فلم يغادر أحدهم مكانه ولم يتحرك أحد منهم فعلموا أن هذا الوحش كانت له بغية من الذي أوحى إليه إنه الله جل وعلا جعل يتحسس القوم حتى أتى إلى هذا الخبيث المأفون فارتمى عليه فالتقم رأسه فأهلكه الله عز وجل جزاء هذه التفلة القذرة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعد الله له عنده من العذاب أشد وأبقى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس هكذا كان أبناء أبي لهب وكانت امرأته أيضا أم جميل العوراء تضع الشوك والحطب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه في مكة أو في طريقه إلى المسجد لتدمي رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريفتين هكذا كان سجل أبي لهب حافلا بالصد عن سبيل الله وبالجرائم في حق هذا الإسلام وفي حق رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم تبت يد أبي لهب تبت يداه تبت هذه اليد الآسنة العفنة القذرة المرتزقة التي تسعى في هدم صرح الإسلام بأقلامها أو بسلاحها أو بأموالها هلكت هذه اليد والنبي صلى الله عليه وسلم صبر واحتسب ما رد على أبي لهب لم يقل شيئا لما قال له تبا لك سائر اليوم يا محمد سكت النبي صلى الله عليه وسلم لأن شعاره كان في ذلك الوقت اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون وهكذا ينبغي على الداعية أن يصبر على جميع أنواع الأذى أن يصبر على كل ما يسمع إن الأمر والله فضيع وإن الخطب والله جلل أن يصدك أيها الداعية وأن يقف في وجهك أقرب الناس إليك عداوة ذو القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي كما قال الشاعر فصبر النبي صلى الله عليه وسلم واحتسب لهذه الكلمة العفنة القذرة التي قالها أبو لهب صبر واحتسب فمن تولى الرد تولى الرد الذي رفع السماء بلا عمد الذي يسمع ويرى والذي يعلم السر وأخفى تولى الرد الذي قال كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدى فنزلت هذه الصورة المباركة الكريمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترد على عدو الله وتتوعده بشر الوعيد وتبين شقاوته في العاجل والآجل تبت يد أبي لهب وتب ثم انظروا أيها الإخوة انظروا إلى هذا الجواب العفن القذر <تصفيق> الذي أجاب به أبو لهب لعنة الله عليه قال للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا سبحان الله ألي هذا جمعتنا وعلى أي شيء جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم لقد جمعهم على أكبر قضية في هذا الكون جمعهم على ماذا على لا إله إلا الله جمعهم على أصل الأصول على أساس هذا الدين وقاعدة هذه هذه الملة جمعهم على الذي من أجله خلقت السماوات والأرض جمعهم على الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب جمعهم على الكفر بجميع الآلهة وإثبات الألوهية للمستحقها للمستحق تبارك وتعالى جماعهم على لا إله إلا الله جماعهم ليبين لهم أن كل ما يعبدون فهو باطل لا يستحق أن يعبد ولا يستحق أن يؤله ولا يستحق أن يعظم إلا الله تبارك وتعالى ألي جمعتنا؟ انظروا إلى هذا الأسلوب أسلوب عجيب تريد أن يجمعكم على ماذا على كبسة على كسكس جمعكم على لا إله إلا الله أيها الغر المأفون والله. إنها لقولة وأسلوب متكرر في كل زمان وفي كل مكان من أعداء الرسل ومن الصادين عن سبيل الله جل الله وتبارك على اختلاف ألوانهم وأجناسهم وأعراقهم وبلدانهم وأزمانهم أسلوب متكرر هذا الأسلوب الذي يستعمله الصادون عن سبيل الله والمعادون لأولياء الله والمحاربون لمنهج الله في التنقيص من شأن منهج الله والتنقيص من دين الله تبارك وتعالى فهذا مأفون قد قال أمن أتصومون رمضان فيضعف اقتصاد البلاد وهذا غر آخر وعدو آخر يقول أقطعة قماش على رأس المرأة تعد شيئا في الإسلام إخلعنها وانزعنها وتحررن وتمدن وهكذا وهكذا أسلوب متكرر في كل زمان وفي كل مكان ثم انظروا أيها الإخوة إلى مطلع هذه السورة نريد أن نفقه القرآن الآن كفان هذه الغشاوة على القلوب والعيون والأبصار نريد أن نفهم عن الله تبارك وتعالى هذا الكتاب العظيم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لهب وتب تبت هذه من مادة تب تب يتب أو بت يبت ومعناهم القطع أي قطعت يداء بلهب فالبت هو القطع والبت أيضا هو القطع وقد يراد وهي مادة أيضا قد يشتق منها مشتقات أخرى كالتباب كالتباب والتتبيب والتبيب ويراد بها الهلاك والخسران كما في قوله تعالى عن فرعون وما كيد فرعون إلا في تباب تباب أي في هلاك وفي خسران وقد تدل على الخسارة والنقص كما قال تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب أي غير تخسير تبت يدى أبي لهب وتب أي قطعت يدى أبي لهب وتب وخسرت يداه وخسر كل, كل ما كسب تبت يدى أبي لهب وتب وانظروا كيف أسند الله تعالى قطع اليدين أو هذا القطع لليدين لأن تبت هنا كما قال ابن جرير وغيره دعوة أو دعاء من الله عليه نعوذ بالله من حاله الله جل وعلا يدعو عليه تبت قطعت هذه اليد تقطع اليد وتشل التي تسيء للنبي صلى الله عليه وسلم قطعت هذه اليد التي تسود الجرائد والمجلات والمجلات والصحف لتسب الإسلام قطعت هذه اليد التي تسعى في هد صرح الإسلام قطعت تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب وعلينا أن نتدبر هذه الآية جيدة تبت يداه فإذا قال قائل إن أكثر ما آذى أبو لهب به رسول الله صلى الله عليه وسلم باللسان فلماذا أسند التب إلى اليدين فالجواب على ذلك كما قال أهل العلم أن هذا من باب ذكر البعض لإرادة الكل من باب ذكر البعض لإرادة الكل وهذا من المجاز المرسل عند علماء البلاغة تبت يد أبي لهب وتب ولما كانت كما قال أهل العلم ولما كان كانت الجوارح أعظم ما تكتسبه أو أعظم ما تتحرك منها ما يتحرك منها اليدان أسند تب إليهما وكذلك هنا المراد أن يهلك هو كله لأن يديه لم تقطع لكنه هلك كله فهذا من باب إسناد البعض أو ذكر البعض وإرادة الكل تبت يد أبي لهب وتب وهذا أسلوب معروف في القرآن كما في قوله تعالى ناصية كاذبة خاطئة ما أن الذي يكذب هو اللسان لكن أسند الكذب إلى الناصية إلى مقدمة الرأس هذه لماذا؟ قال أهل العلم لأنها بيت القيادة لأن منها ومن مكانها ترسل الأوامر إلى الجوارح ومنها اللسان وكذلك لأن الكذب يسود الناصية والوجه فهنا في هذه الآية أيضا أسند الهلاك ودعي بالهلاك على هاتين اليدين لأنهما يكسبان ولأنهما, ولأنهما يجرحان ولأنهما يسعيان في هدم الإسلام وفي ضرب المسلمين والمراد بذلك الشخص ذاته تبت يدا أبي لهب وتب تبت يداه وهذه من بلاغة القرآن أيها الإخوة هذه من بلاغة كلام الله تبارك وتعالى تبت يدى أبي لهب وقوله تعالى تبت يدى أبي لهب هنا ذكره الآن بكنيته وليس المراد بتكنيته تعظيمه وتشريفه وتكريمه لأن الكنية في الأصل عند العرب هي للتكريم وللتشريف ولذلك أقر ذلك الإسلام وجاء في أحاديث صحيحة أنه يستحب تكنية الصبي لأن التكنية تعطي للإنسان شأنا فإذا أردت أن تنادي إنسانا لا تعرفه ولا يعرفك لا تناديه بإسمه أما إن كان من أهل العلم فهذا أشنع تناديه بإسمه وهذه كارثة أن يستوي العالم والجاهل هذه كارثة فالتكنية والكنية سنة مستحبة وكانت من عادة العرب وأقرها الإسلام ولذلك سمي بن مسعود رضي الله عنه أو كني بأبي عبد الرحمن وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كني بأبي حفص والأئمة بأبي عبد الله كالإمام أحمد رحمه الله تعالى وأبو بكر عبد الله بن أبي قحافة كني بهذه الكنية لكن تكنية الله تعالى لأبي لهب في هذه الآية ليست كذلك ليست على سبيل التشريف والتكريم إذن لماذا ذكر بكنيته قال الخازين رحمه الله في تفسيره هناك ثلاثة أسباب في ذكر أبي لهب بكنيته أولا أول سببا في ذكره بهذه الكنية تبت يد أبي لهب وتب ذكر الله تعالى كنيته لأنه لما اشتهر بين الناس بهذه الكنية لو ذكر اسمه مجردا بلا تكنيته ما عرف عند الناس لأن أصل اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب فلو ذكر باسمه صريحا ما عرفه الناس الثاني السبب الثاني كما يقول الخازن السبب الأول لأنه لما اشتهر, باسمه لما اشتهر بهذه الكنية نعم السبب الثاني أنه لما كان اسمه يحمل من الشرك وصرف العبادة لغير الله عز وجل ما استحق أن يذكر عبد العزة والأصل أن العبودية لمن تكون لله جل, جل جلاله فلذلك ما ذكر عبد العزة لأن العبد لا يكون إلا لله الأمر الثالث كما قال الخازن الله تعالى ذكره الله تعالى بكنيته ابي لهب حتى يكون تكون موافقه بين مصيره وبين كنيته فان مصيره كان الى نار ذات لهب فذكر بكنيته حتى توافق كنيته حاله فسبحان من تمت كلماته صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم تبت يد أبي لهب وتب حتى قال بعض أهل العلم والعجيب أن الناس كنوه بهذه الكنية وقلنا إن السبب هو إشراقة وجهه كأن وجهه قطعة نار ولم يكنوه بأب النور أو أب الضياء بل أجر الله تعالى على ألسنتهم أن يكنوه أبا لهب من أجل أن, تتحق أن تتحقق كلمة الله ووعيده فيه تبت يدى أبي لهب وتب وتب هذه خبر فالأولى دعاء والثانية خبر عن هلاكه تبت يدى أبي لهب وتب أي هلكت يدى أبي لهب وقد هلك وقد هلك حقيقة ولذلك قال أهل العلم كما قال الحافظ بن كثير إن هذه السورة دليل, دليل واضح وعظيم على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه ووجه ذلك أن أبا لهب ما آمن برسول الله فمنذ أن نزلت هذه السورة عليه تنبئه بمصير عمه أيس منه رسول الله وأيس منه المسلمون ولم يطمعوا في إسلامه البتة لأن الله تعالى دعى عليه وتوعده وأثبت هلاكه في الدنيا والآخرة ومصيره في الآخرة فصار ميؤوسا منه ولذلك قال أهل العلم إنهما لم يؤمن لا هو ولا امرأته وهذا دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا القرآن من عند الله تبت يدى أبي لهب وتب هلك وخاب وخسر عرفنا الآن ما معنى تب وتبت وتب ثم قال تعالى بعدها ما أغنى عنه ماله وما كسب ألما هنا سواء كانت استفهامية أو نافية فإنها تدل على أن أبا لم ينتفع بماله ما أغنى عنه ماله وما كسب وكان ذا مال وبنين كان غنيا تاجرا كبيرا من تجار قريش وكان يلبس الذهب وألبس الفضة لكنه بعيد من الحي القيوم ما نفعه ماله ما أغنى عنه ماله ما نفعه وما كسب وهكذا كثير من الناس الذي يتعالى ويتعظم بماله ويفتخر برصيده نقول له تذكر ما أغنى عنه ماله وما كسب تذكر قوله تعالى عن الذي يأخذ كتابه يوم القيامة بشماله والعياذ بالله يوم أن يصرخ ويقول في عرصات والقيامة ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية حقا ما أغنى عنه ماله وما كسب لأن المال لا ينفع العبد قد ينفعه في الدنيا لكن في الآخرة إلا إذا استعمله في طاعة الله تعالى يوم أن يقبل العبد على الله ويوم أن يلاقي الإنسان ربه فيخرج من الدنيا فارغ اليد عاري الجسد ليس له من الدنيا إلا كفن يلفه سوف يبلى بعد حين لا ينفعه هذا المال وجاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه, رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاث أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله ويرجع ماله ويبقى عمله ورحم الله من قال أسلمني الأهل ببطن الثرى أي بالقبر أسلمني الأهل ببطن الثرى وانصرفوا عني فيا وحشة وغادروني معدما بائسا ما بي اليوم إلا البكى وكل ما كان كأن لم يكن أي من الجاه والأموال والسلطان وكل ما كان كأن لم يكن وكل ما حذرته قد أتى وذاكم المجموع والمقتنى قد صار في كفي مثل الهبى فلو أبصرتني وأبصرت حالتي بكيت لي يا صاحي مما ترى ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية إن المال ظل زائل وعارية مسترجعة فإما أن يقربك إلى الله عز وجل أو أن يكون وبالا عليك وصدق النبي صلى الله عليه وسلم القائل كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الشخير عن أبيه قال, قال صلى الله عليه وسلم يقول, أو يقول, يقول ابن آدم مالي مالي مالي, مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأبليت أو ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت إن هارون الرشيد استضاف يوماً أبو العتاهية استضافه إلى مأدوبة عشاء فدخل أبو العتاهية الشاعر الزاهد شاعر الحكمة والزهد فنظر إلى هذا المجلس مجلس الملوك وبين يديه الفواكه وأنواع اللحوم وهو يتكئ على النمارق والزرابي الفاخرة فنظر الرشيد إلى أبي العتاهية وقال له هل تقول لنا شيئا أتحفنا فقال أبو العتاهية رحمه الله عش ما بدى لك سالما في ظل شاهقة القصور فأعجبته قال سالما إن شاء الله. عش ما بدلك سالما في ظل شهيقة القصور قال زدني قال يسعى عليك بما اشتهيت لدى وفي البكور يسعى عليك للموت تسعى عليك لدى وفي البكور فنكس الرشيد الرأس قال زدني قال فإذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور أي إذا جعلت الروح تخرج فإذا النفوس تقعقعت صارت لها قعقعة خرير وصوت يحدثه المحتضر عانا لله وإياكم على الاحتضار فإذا النفوس تقاقعت لدى الرواحي فإذا النفوس تقاقعت في ضيق حشرجة الصدور فنكس الرشيد رأسه ثم أخذته العبرات قال زدني قال هناك تعلم موقنا فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور فأجهش الرشيد بالبكاء حتى رحمه أهل المجلس وقالوا دعاك ليكرمك فأبكيته فقال الرشيد رحمه الله دعوه فإننا كنا في عمى انظر كنا في عمى فبصرنا أبو العتاهية رحمة الله عليه كانوا يقبلون النصيحة ويبجلون أهل العلم والفضل والزهد والحكمة كما قال القائل لمن كما قال القائل للفضيل بن عياب يوم أن وعظ الرشيد أيضا قالوا له لقد أبكيت الأمير أو قالوا ماذا قالوا له نعم قالوا لقد أحزنته لقد أحزنته وأبكيت الخليفة فقال الرشيد رحمه الله تقتلونه يقتله أنت وأمثالك ويحزنه أنا أنا والله ما أردت إلا خيرة في الدنيا والآخرة الفضيل نعم الحاصل أن الله تعالى أخبر أنه ما أغنى عنه ماله وما كسب ما نفعه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما نفعه هذا المال ما نفعه هذا الشرف ما نفعه هذا السلطان لما أقبل على الله عز وجل لأن هذه الأموال ولأن هذه النعم ولأن هذه السيارات كلها إلى زوال والعبد إذا مات كافرا والعياذ بالله فإنها تكون وبالا عليه في الآخرة قال تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار وقال تعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بل إن الكافر يا عباد الله يود يوم القيامة أن يفدي نفسه بكل ما يملك في هذه الدنيا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 وها هنا اشتقاقات أيضا لغوية يستفيد منها الإخوة من طلبة العلم ما أغنى إما أن تكون من الغناء بالهمزة وهي النفع أو الغناء بألف مقصورة والمراد بها ضد الفقر أو الغناء والمراد بها الإقامة كقوله تعالى كأن لم تغنى بالأمس أي الأرض وكقوله تعالى كأن لم يغنوا فيها أي كأن لم يبقوا فيها وكذلك هناك اشتقاق آخر بضم الغين الغنى جمع غنية والمراد بها ما يستغني به الإنسان كان يقول القال أنا في غنى عنك أو في غنية عنك وكل هذا صحيح ما أغنى عنه ماله وما كسب ما نفعه ماله وما أقامه ماله ولم يستغني بماله ولم يكن ماله دافعا له عن عذاب الله عز وجل ما أغنى عنه ماله وما كسب وما كسب سواء كانت تدل على العمل كما هو رأي بعض المفسرين أو أن تدل على الولد كما هو قول عائشة وعطاء والحسن وغيره وغيرهم من المفسرين أي ما أغنى عنه ماله ولا ولده وما كسب أي ولده لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الولد مما كسب العبد لما سئل عن درجات الرجل التي ترفع في الاخره وعن نفع الانسان في الآخرة وفي الجنه قال هذا بدعائي ولدك الصالح لك والولد من سعي أبيه أو من كسب أبيه قال تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى والابن من سعيك وكسبك فابشر ايها الاب بابنائك الصالحين ابشر ايها الاباء ان الناس والله يغبطونكم على هذه النعمه تموت انت غدا ويبقى ولدك الصالح يدعو لك فترفع لك الجنات في الاخره ترفع لك الجنات ترفع لك الدرجات في الجنات من حيث لا تشعر فتسال ربك من اين لهذا فيقال لك بدعاء ولدك الصالح لك باستغفاره لك فاسعوا ايها الاخوه في صلاح ابنائكم رزقنا الله واياكم الذرية الصالحه التي ترفع ذكرنا في الدنيا والاخره انه ولي ذلك والقادر عليه ما أغنى عنه ماله وما كسب يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن أبا لهب قال لو كان ما يقول ابن أخي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا لفتديت من عذاب الله يوم القيامة بمالي وولدي فنزل قوله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب ذات توقد واشتعال هو أبو لهب ويصلى نارا ذات لهب انظروا إلى وقع القرآن سيصلى نارا ذات لهب جزاء كفره جزاء جحوده جزاء عناده جزاء حربه للإسلام جزاء إذائه لرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ومن كان هذا حاله فإن النار مصيره وإن النار مآله وإن النار مستقره فإذا كان قد كفر بالله فلتصله النار وإن كان قد عاد رسول الله فلتشوه النار وإن كان قد آذى أولياء الله وأعلن الحرب على الدعاة إلى الله فلتحرقه النار جزاء وفاقا يا لها والله من بشارة وخيمة لبئست البشارة هذه سيصلى نارا ذات لهب عن قريب إنها قريبة ما بينه وبينها إلا أن يأخذ الله روحه فيجد نفسه فيها والعياذ بالله ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب لهبها لا يعلمه إلا الله ليس لهب جهنم كلهب نار الدنيا إنها فضلت عن نار الدنيا بتسع وستين جزءا كلهن مثل حرها قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس وغيره ناركم هذه جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم قال والله إن كانت لكافية يا رسول الله فهي كافية لأن تحرق هذه الجلود أن تحرق هذه الأسادة المعاندة قال ولكنها فضلت على نار الدنيا بتسع وستين جزءاً كلهن مثل حرها وفي لفظ أن الله تعالى هذه النار التي تحرق كل شيء في الدنيا ضربها الله تعالى في البحر مرتين من أجل أن ينتفع بها الناس وإلا ما استطاعوا أن ينتفعوا بها لا إله إلا الله أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم شجر أنشأتم شجرتها؟ أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فسبحان ربي العظيم سيصلى نارا ذات لهب لو فتح ثقب من نار جهنم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أحرق ما بين السماء والأرض الله أكبر قال صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه والحديث في السلسلة لو أن أحدا من أهل النار تنفس لأحرق كل من في المسجد في مسجده نفسه فقط يحرق الناس فما ظنكم بهذه النار سيصلى نارا ذات لهب إنها ترمي بشرر كالقصر الشرر كالقصر شررها تعرفون الشرر شرر إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صف ويل يومئذ للمكذبين إن الله تعالى تحدى بهذه النار جميع الناس إنها عدو الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم حينما أرشد أمته إلى أن يطفئوا سرزهم إذا ناموا لأن هذه النار عدو لهم الله جل وعلا لا, يعذب, لا يعذب, ب... يعذب بهذه النار تحرق هذه الجلود تصل هذه الأسات سيصل نارا ذات لهب فهو الذي أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ثب السنة وأهلها هو الذي اعترض في طريق الدعاة إلى الله وقف في وجه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى عاد الإسلام سيصلى نارا ذات لهب ذات توقد واشتعال لا يعلمه إل الكبير المتعال سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب أي ومرته أيضا حمال ومرأته أيضا ستصلى نارا ذات لهب فالجملة معطوفة على ما سبق ومرأته حمالة الحطب وهذه قراءة عاصم وقراءة البقين بالضم والقراءة بالنصب النصب قال أهل العلم إنما, هو إنما نصبت على الذم أي أخص بالذم حمالة الحطب وأذم حمالة الحطب وأما إن كانت مضمومة فإنها تكون صفة لكلمة وامرأته وامرأته من هي امرأته إنها أم جميل العوراء زوجته امرأة مخزومية من نساء سادات قريش واسمها الحقيقي أروى بنت حرب ابن أمية وهي أخت أبي سفيانة رضي الله عنه أم جميل التي آذت النبي صلى الله عليه وسلم أيما إذا كانت تضع الحطب والشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم فسعت في الصد عن سبيل الله بكل ما تملك بجاهها ومالها وأبنائها وبزوجها ومرأته حمالة الحطب قال ابن كثير أي ستحمل الحطب في جهنم لترميه على زوجها لتعينه على العذاب كما أنها كانت تعينه في الدنيا على كفره وجحوده وعناده وحربه لهذا الإسلام وحينئذ أيها الإخوة يجتمع على أبي لهب عذابان عذاب حسي ومعنوي امرأته تعين على تعذيبه في الآخرة أي خزي بعد هذا الخزي الله جل وعلا لا يحاب أحدا الجزاء من جنس العمل ذكرناها ومن فوائد هذه السورة الكريمة وهي الفائدة الثالثة عشر أن الإنسان الذي استعمل شيئا يحارب به الله تعالى فإنه يعذب به يوم القيامة فأم جميل ستعذب بهذا الحبل الذي كانت تجر به الحطب لتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بل وحتى غير الكفار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في المنتحرين الذي من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وغيره أي في صحيح مسلم وغيره ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا وهكذا لأجتمع على العبد والعياذ بالله عذاب حسي ومعنوي هذه أهم الفوائد التي تحضرني في بياني أو التي احتوتها هذه الصورة المباركة وهناك ملاحظة أيها الإخوة أود أن أنبه عليها بعض الناس إن بعض الناس من يتأذى من الإمام إذا قرأ بهذه الصورة وقال فيها بعض الناس إنها من الآيات الحمر ما في آيات بيض ولا حمر كلها إن شاء الله نور قرأت مرة بها فجاءني رجل وقال لا تقرأ بها يا أخي هذه من الآيات الحمر حمر يا شيء والله لقد راجع عند بعض المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم يتأذى ممن يقرأ بهذه السورة ويصلي بها واختلق بعض المتصوفة وكذبا وافتراء أن, أن أحدهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وكان هذا الرجل يقرأ في صلاته بتبت يدا فجاءه, فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعم ويفتري ليقول له أما وجدت في القرآن إلا هذه السورة أعوذ بالله تشكون في كفر أبي لهب لو هينزل الله تعالى على حبيبه المصطفى ما يتأذى به من الوحي على من نزلت هذه السورة لو كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم أكان الله منزلها حجيب أمر هؤلاء الناس يقول يتأذى النبي صلى لا لا يتأذى بل ينشرح صدره ويفرح بذلك ونحن نقرأها في الصلوات وغير الصلوات ونقول تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جدها حبل من مسك وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم واجوذ الصلاة بها ولا كراهة في ذلك ولا دليل كم احتوت هذه الصورة من فائدة خمس بلاغية فوائد عام طبعا هذه من جملة الفوائد ولا لو يعني كتبنا أو شيء لكان أكثر وربما يأتي من أهل العلم من يستخرج أكثر من هذه الفوائد بكثير تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب هذه فائدة أيضا أن المال لا ينفع صاحبه إذا مات الإنسان على الكفر ما أغنى عنه ماله وما كسب وإذا قلنا أن كسب هنا الولد أي أن أولاده لا ينفعونه أيضا إذا مات على كفره ولا تزر وازرة وزر أخرى إذا مت أنت على المعصية عفان الله وإياك وكان ابنك صالحا لن ينفعك اللهم إلا بالاستغفار لك إذن فكر في نفسك بعض الناس قالوا والله ولدي خلاص هو يبعث لي إن شاء الله لا هذا ينفع ولدك يعمل نفسي وأنت أعمل لنفسك كل نفس بما كسبت رهينة من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يظل عليه وما أنت عليهم بوكيل يكفي هذه الليلة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وبما فصل وصرف فيه من الآيات والذكر الحكيم وأن يجعله شفاء أمراضنا وأن يجعله نور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء غمومنا وقائدنا وسائقنا إليه وإلى جنات النعيم وأن يلبسنا وإياكم بهذا القرآن العظيم الحلل وأن يسبغ علينا به من النعم وأن يدفع به عنا وإياكم النقم وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته وأن يحفظنا به من أمامنا ومن خلفنا ومن فوقنا وأن يجعله نورا بين يدينا في الدنيا والآخرة وأن يجعله أنيسا لنا في وحشة القبور إنه ولي ذلك ومولاه وأسأله سبحانه أن يزيكم خير الجزاء وأوفره على حضوركم وإلى سورة مقبلة إلى سورة النصر الأسبوع المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين